بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة بتقولك بمنتهى الوضوح شيل القناع اللي انت لابسه ايه القناع اللي انت بتخوفني ليه أ ي و ة شيل القناع اللي انت لابسه في ناس يا ج م ا ع ة م ا ش ي ة ومركبه على وشها م س ك ا ت و ج و ه ك ت ي ر ة ويطلع هنا بوجه ويطلع هنا بوجه ويطلع هنا بوجه والله العظيم بيتعبوا ق و ي قصه ع م ل ي ة إ ن ك تشيل وجه وتحط وجه دي ع م ل ي ة قاسيه اوي هنا يمثل على فلان إ ن هو طيب وهنا يمثل على فلان إ ن هو شرير وهنا يتمحك لفلان وهنا ينافق فلان وهنا يوري العين ا ل ح م ر ا لفلان وهو ولا و ا ح د ة من ا ل خ م س ة دول دي وجوه د ه م س ك ا ت عمال يحطها على وشه هنا يتزين قدام الناس إ ن هو رمز الشرف و ا ل أ م ا ن ة وهنا يتزين قدام الناس إ ن ه غلبان وطيب ومكسور الجناح وهنا ايه يا عم فيه ايه متخليك ا زي وخلاص ما انت وخلاص متخليك ا بطبيعتك البشريه ة دي عملية و ا ه ا ل ظ ي م ح ا ج ة ق ا س ي ة ق و ي واحد ماشي بعشر وجوه ويمثل على د ه ويتمنظر على ده وبعدين يتكشف بعد ش و ي ة فيبقى شكل وحش ق و ي ح ا ج ة ق ا س ي ة انتوا عارفين يا ج م ا ع ة ع م ل ي ة لبس الوجوه دي ع ا م ل ة زي ايه زي الي ل بيطلع جبل كل يوم على رجل ايه يطلع الجبل ماهو تغيير الماسك الماسكي تاني ع ا م ل ة زي يطلع الجبل ق ا س ي على النفس تخليك يا عم وجه واحد هو وجهك تعرف تمشي الاسبوع د ه بوجه واحد بس مين يقلدني يا جماعه او مين يسمع كلامي ويقول أ ن ا ح م ش ي بوجه واحد لانك خلي بالك و إ ن ت بتغير الماسكات بتتعب نفسيا و أ ح ي ا ن ا الناس بتضحك عليك ل إ ن ك ساعات ب ت ك ش ف أ ح ك ي ل ك م ن ق ط ة يعني بيقلك و إ ن فيه واحد اتعين مدير في ش ر ك ة بس ه و قاعد بقى في مكتبه ومش مصدق نفسه يعني مش مصدق ان هو حس ان هو اقل من الحجم الي ل هو فيه واقل من المكتب الي ل هو فيه ومن المنصب الي ل هو فيه وبكورس ك د ه كبير عليه وتليفون يمين وتليفون ف ي شمال وعايز يبين نفسه يعني مهم عارفين الناس الي لابس قناع ان انا مهم ف ب ي ق و ل و ل ه د ه فيه واحد اتصلوا بيه ب ي ق و ل و ل ه فيه واحد عايز يقابلك بره هو قاعد في مكتبه يعني ماتخليك زي ما انت أ ه ل ا وسهلا يخش فقالهم لا لا, لا خلوه يستنى شويه ماشي استنى شويه وبعدين قالهم طب دخلوه دخلوه وعايز يبين نفسه مشغول حتى من يعني اسف يعني من كتر ما هو مركز على القناع الي ل يلبسه م ا س أ ل ه م ش اسم الراجل داخل لمين ولا مين الي ل داخل ا ل ق ص ة تضحك بس حقيقيه ودخل الراجل أ م هو م س ك التليفون ايوه ايوه لا لا مفيش ا م ش ك ل ة الموضوع صعب بس أ ن ا قده ونقدر نحله طبعا الراجل واقف قدامه واقف وهو عامل نفسه عارفين ا ل ط ر ي ق ة دي طبعا يعني وهو إ ي ه س ا ي ب واقف ومسكات كل دا قناعات و م س ك التليفون لا لا لا ل الموضوع ا دا صعب صحيح بس أ ن ا أ ق د ر أ ح ل ه سبلي الموضوع دوا انا اقد أنا الموضوع دا صحيح أ ن ا مشغول جدا لكن أ ن ا و م س ك التليفون وعمال يتكلم ب ع د ي ن إ ي ه بقى اطول وراجل واقف خلص ا ل م ك ا ل م ة وبعدين قاله ل أ ي و ه ايوه انت جاي عشان ايه ل له لا أنا الموظف اللي جاي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 أسمت أمان شكرا والسلام عليكم